قصة ضريفة أسق على ذلك قصة ضريفة لضفضعتين سقطتا في وعاء عميق به لبن فحاولتا لاثنتان الخروج من هذا الوعاء لكن الأمر كان شاقا فاستسلمت إحداهما للغرق أما الأخرى فظلت تدور وتدور في الوعاء حتى تحول اللبن إلى كريمة فاستطاعت أن تصعد الدفضاعة على تلك الكريمة وتخرج من الوعاء لقد حافظ قرار تلك الضفضاعة على حياتها وغير مصيرها وهذا القرار من القرارات القوية التي استطاعت الضفضاعة الناجية تنفيذه بل إن القرار القوي كان هو السبب الذي جعل الضفضاعة تحافظ على حياتها أما قرار الضفضاعة الأخرى فهو قرار ضعيف فكانت النتيجة أن ماتت تلك الضفضاعة وخسرت أغلى ما لديها خسرت حياتها بأسرها إن القرار الضعيف هو القرار الذي يتخذه الإنسان ثم لا يقدر على تنفيذه أو إتمامه بشكل جيد إن كلمة القرار مشتقة من القطع أي أن يقطع صاحب القرار كل الاحتمالات التي قد تعيده ثانية أو تثنيه عن المضي قدما في قراره وهناك قصة حقيقية حدثت لي عندما كنت أعمل في مطعم شهير وهو من المطاعم الدوارة بمعنى أن المطعم يدور بمن فيه وهذه المطاعم عادة ما يكون لها مدخل واحد ولا يستطيع عدد كبير العبور من هذا المدخل في الوقت نفسه وقد حدث أن شخصا اتصل بي وكنت من المسؤولين عن إدارة المطعم وقتها فقال لي المتصل إن المطعم به قنبلة فاتصلت بالشرطة وأتى رجال الإطفاء والإسعاف وقال لي أحدهم عليك أن تجمع موظفي المطعم وتخبرهم بهدوء أن هناك قنبلة فتعجبت من هدوء الرجل وقلت بل أخبرهم أنت وكان علي أن أتخذ القرار هل أعلم الحاضرين بالأمر ونخل المكان وهذا صعب جدا لكثرة العدد الموجود بالإضافة إلى الخسارة المالية التي لا أعلم كيف سنعوضها إن كان الاتصال كاذبا أو مزحة ثقيلة من أحد الظانين أنفسه من الظرفاء أم أن علي أن أغامر وأعتبر أن هذا الاتصال لم يرد وأتعامل وكأن شيئا لم يكن وأخيرا قررت أن أعلم الحاضرين بالأمر ومرت علي ثلاث ساعات من أصعب الأوقات وفي النهاية اتضح أن البلاغة كان بلاغا كاذبا إن القرارات هي ما يحدد مصير الإنسان فالقرار هو الذي يحدد طريقة تعاملنا وطريقة غضبنا والطريقة التي نأكل بها والقرار هو الذي يحدد شكلنا ونحن نتكلم أو نحن نجلس أو نحن نعمل أو نحن نتشاجر كل هذه قرارات مبنية على مفهومنا الذاتي ولكي نتخذ قراراتنا بشكل صحيح علينا أن نعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح حتى نصل إلى أفضل حال إن العالم اليوم يتحرك بجناحين هما السرعة والابتكار وعلى الإنسان أن يدرك ذلك حتى لا يحطمه قطار الزمن واجبة عملية اذكر ثلاثة قرارات أنت في أمس الحاجة لاتخاذها.